بوك تو أسم دسة إي أدنى واحد وثمانون واحد, وثمانون. واحد وثمانون. الماضي واحد الماضي واحد بيشة يكتب той написа писмо. Хуа, кетъба хитобан. А тя написваше картичка. Уа, кетъбат, ия битаха. Уа, кетъбат, ия Чета той чтеще иллюстровано هو قرأ مجلة مصورة هو مجلة مصورة اتيا чтеще книги وقرأت هي كتابا يأخذ ياخذ طاي <تصفيق> هو أخذ سيجاره هو اخذ سيجاره <تصفيق> هي أخذت قطعه شوكولاته <تصفيق> هي أخذت قطعة شوكولاته توي <تصفيق> نيبشه بردان نوتيا هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه توي باشي مرزليف نوتيا باشي هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهده هو كان كسولاً ولكن هي كانت مجتهدة هو كان فقيراً ولكن هي كانت غنية هو كان فقيراً ولكن هي كانت غنية هو ما كان لديه مال بل ديون هو ما كان لديه بل ديون توي نيام شي كسميت هو ما كان بل منحوسا هو ما كان محظوظا بل منحوسا той <تصفيق> нямаше هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضياً بل كان مستاءاً توي <تصفيق> نباشي اشتستليف أه نشتستليف هو ما كان سعيداً بل كان تعيساً هو ما كان سعيداً بل كان تعيساً توي نباشي سيمباتيتشاً أه نسيمباطيتشن <تصفيق> هو ما كان ودودا كان غير ودود هو ما كان ودودا بل كان غير ودود